لعلنا ننتقل الى الى الحكم الثاني من الاحكام الخمسه قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهنا عرفه بايش عرفه بالرسم ولم يعرفه ولم يعرفه بالحد عرفه بالرسم ولم يعرفه بالحد أما تعريفه بالحد قبل ذلك نعرفه من حيث اللغة فالمندوب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل أو الدعاء إلى, الدعاء إلى الفعل إلى فعل الشيء المندوب هو الدعاء إلى فعل الشيء ومنه قول القائل لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لا يسألون أخاهم من ذلك قول القائل لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا يعني يندبهم يدعوهم إلى الفعل إلى فعل الشيء في النائبات نعم فإذا المندوب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل هو الدعاء إلى الفعل أما في الاصطلاح فالماتن هنا الجويني عرفه عرفه بالرسل أما تعريفه بالحد فهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم الطلب قوله ما طلب الشارع هنا يشمل الواجب والمندوب الطلب نحن نعرف المندوب الآن يشمل أمر النهي لأن الطلب ينقسم إلى قسمين إما طلب فعل أو طلب كف لكن ليس هذا هو المراد ما طلب الشارع فعله فعله خرج به طلب الترك فيكون خرج به المحرق وخرج به المكروه طلبا غير جازم خرج به الواجب طيب والمباح المباح يكون خرج بايش خرج بقولنا طلب لأن المباح لا طلب فيه لأن المباح لا طلب فيه هذا تعريفه هذا تعريفه بالحد، هذا تعريف المندوب بالحد. هناك مسألة تتعلق بالمندوب، وهي هل المندوب مأمور به أو غير مأمور به؟ يعني هل يدخل تحت الأمر أو لا يدخل؟ نعم. هذه المسألة فيها خلاف. هذه المسألة فيها خلاف. فقيل وهو قول الجمهور قالوا إن المندوب مأمور به. إن المندوب مأمور به وقيل ان المندوب غير مأمور به واستدل القائلون بأن المندوب غير مأمور به بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم ونحن نعلم أن المندوب أمر على رأي الجمهور فإذا ترك هذا المندوب هل يأثم؟ لا يأثم لأن تعريفه تعريف المندوب هو ما لا يأثم على ترك ويتاب على فعل ويتاب على فعله. فهؤلاء الذين يقولون إنه غير مأمور به يستدلوا بهذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقالوا عن أمره وانتم تقولون المندوب أمر؟ فيفهم من هذا أن ما لم يفعل المندوب فهو فوقات يصيبه فتنة ويصيبه عذاب عليهم فلذلك يكون المأمور نعم يكون مندوب غير مأمور به غير مأمور به واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لولا ان أن أشق على أمتي لأمرتهم قالوا ونحن نعلم أن السواك مندوب لا مندوب هم يقولون هكذا نحن نعلم أن السواك مندوب وهنا قال لولا أن أشق على أمتي لا بالسواك، فدل على أن الأمر غير غير مندوب لأننا نعلم انه مندوب، لكن الجمهور يجيبون عن هذا ويقولون إن قولهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره المراد بالأمر هنا الواجب، المراد بالامر هنا الواجب، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا بالسواك، نعم يحمل يقال لأمرتهم أمر إيجاب لأمرتهم أمر إيجاب ولذلك ناسب ذكر أمر الإيجاب مع المشقة قال لولا ان أن أشق على أمتي لأمرتهم نعم لأن الواجب من الأحكام التكليفية وتعريف التكليف هو إلزام ما فيه مشقة هو الزام ما فيه مشقة ومن هنا اعترض البعض وقال ان المندوب ليس من الأحكام التكليفيه لماذا؟ لأن التكليف هو الزام ما فيه ما فيه مشقه لكن هذا ليس بصحيح فالجمهور على خلافه فالجمهور على خلافه إذن الراجح ان المندوب مامور به لكنه أمر نعم امر استحباب يعني امر غير لازم امر غير لازم طيب الماتن هنا قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هل هذا الإطلاق صحيح لا يصح الجويني رحمه الله قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وإن كان هذا التعبير عبر به جمع من الأصوليين لكن هذا ليس صحيحا يدخل عليه أمور كثيرة اولا قولوا ما يثاب على فعله قد يفعل الإنسان هذا الفعل ولا يثاب قد يفعل الإنسان هذا الفعل ولا يثاب ولا يعاقب على تركه هذه أدخل في مسألة يأتي ذكرها لا لذلك كان الاولى أن يقال ما يستحق الثواب على فعله ما يستحق الثواب على فعله امتثالا يزاد كلمة استحقاق ويزاد كلمة الامتثال لأنه إذا فعل ولم يمتثل يعني الامتثال مقصود به الإخلاص المقصود بالامتثال هنا الاخلاص والمتابعة أو يكون الامتثال الذي هو إجابة الأمر الطاعة يعني. الطاعة فعله من باب إجابة الأمر أما إذا فعله ليس من باب إجابة الأمر فهنا فهنا لا يثاب كمن توضع مثلا على طهارة لكنه توضع للتبرد هل يثاب على هذا الوضوء؟ لا يثاب لكن لو توضع ونوى به الوضوء فإنه يثاب إذن هذا الذي توضع ونوى به الوضوء توضع امتثالا توضع امتثالا فلذلك بعضهم وضع هذا القيد فقال ما يستحق الثواب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه امتثالا صح لأن الترك نعم متى يكون الترك امتثالا في الواجب ولا في المباح يكون في المحرم الواجب يضاف إليه قيد الامتثال في المحرم كما سياتي وأما الواجب والمندوب فإن كلمة الامتثال تضاف عند الفعل تضاف عند الفعل